ما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتني عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطَفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ Allah menerima nur Dia walau kerih al kafirun. Dia yang telah mengutus Rasul-Nya dengan huda dan ajaran yang benar, Ya ayuhan الذين امنوا هل أدل على تجارة هل أدل على تجارة تجكم من عذاب القليم تؤمنون بال وَرَسُولُهُ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عد ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكثر الطائفة